الذي يظهر ان نفرا كثيرا من اخوانكم لم يعلموا باستئناف الدروس ما اعتقدوا اني معتذر عن درس اليوم وذلك لما تغيرت عن درس الصباح هذا اليوم ولكن فيكم بركه على كل حال وحقهم محفوظ وحقكم انتم مغلب فعليه نبدا الدرس وحقهم محفوظ فيما فاتهم وحقكم ايضا ايضا انتم مغلب فاقول بالله تعالى مستعينا سئلني يعني الهمني رشدي وصوابي ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله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 رحمه الله تعالى إمامنا الحافظ ابن حجر وهو أحمد بن علي العسقلاني المصري رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره رواه احمد وابن ماجه واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح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 وابن ماجه واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح ابدا بفوائد عاجله اقول فوائد عارضه الفائده الاولى قوله واصله في الصحيح فالصحيح عند الاطلاق هو من ها صحيح البخاري فاذا اطلق مصطلح الصحيح فهو صحيح البخاري لماذا قلت لأن البخاري لأن صحيح البخاري أسبق من صحيح مسلم ماذا تصنيفا وتأليفا وعليه فما هو أسبق فهو أولى بهذا المصطلح صحيح لأن من سبق إلى شيء فهو ماذا فهو اولى به فنحن نقول عبد الله على الإطلاق هو من ابن مسعود لماذا هو اولى وهناك عبادله اخرون كابن عمرو كابن عمر كابن, كابن عباس ومنهم من هو اعظم من ابن مسعود شرفا كابن من كابن عباس لانه ابن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس كذلك ومنهم من هو العابد الفخيه كابن عمرو ومنهم صاحب السنة الشديد في أمر الله تعالى هو ابن عمر ولكن لما كان ابن مسعود هو ماذا هو أكبرهم سنة وأقدمهم اسلاما فكان سبقه جعل له الأحق جعل له الأحقية بماذا بسم بماذا عبد الله على الإطلاق فالبخاري أسبقه قلت وثانيا لأنه أصح من مسلم طب لماذا البخاري أصح من مسلم من يعطني ثلاثة أسباب يا محمد أوليك يعني الأحاديث التي تكلنا في في فيها نعم أقل... أقل... أقل... تكلموا في خمسة أحاديث في صحيح الإمام البخاري أما مسلم فتكلموا في حوالي عشرين حديثا تزيد ثانياً شرط البخاري أشد من شرط مسلم لأن البخاري اشترط لقاء الراوي بالراوي للرواية لكن مسلم اشترط إمكان اللقاء فكان شرط البخاري ماذا؟ أوثق واشد ثالثا الرجال الذين تكلم فيهم هم من البخاري الرجال الذين تكلم فيهم من رجال امام البخاري لا يجاوزون 80 لكن الذين تكلم فيهم من رجالات مسلم هم مئة وستون. ثم الذين في فيهم هم من شيوخ من شيوخ من البخاري فصار أعرف بهم بينما 168 من من تكلم فيهم من شيوخ مسلم فهم من طبقه ايه بعيده عنه فلا يعرف حالهم ما معنى هذا الكلام يعني انا اروي عن شيوخي قد يكون في شيوخي هؤلاء ضعف ولكن لانهم شيوخي فانا اعرف ما يروى عنهم وما لا, لا يروى عنهم لكن لو جاء اخر يروي عن اجداده الاباعد أو عن شيوخ قريته الذين بينه وبينهم ماذا بينه وبينهم رجال فروايته لا شك تكون ايه اضعف نعم ما عندك طيب البخاري ما اكثر الرواية عن اولئك السمانين لكن مسلم اكثر الرواية عن من عن المائة والستين واضح طيب نقول وذا كان البخاري اصح من مسلم طيب احسنت جوابا يا محمد ذلك أن البخاري أصحى من مسلم لأن شرط البخاري أشد من شرط مسلم وأوسق، وثانيا أن الذين تقول كل ما فيهم من رجالات البخاري ثمانون رجلا بينما الذين تقول ما فيهم من شيوخ مسلم فهم مئة وستون يعني أنت خذت علما عن 180 منهم متكلم فيهم أو عن 1080 متكلم بي وغيرك أخذ علما عن 1000 تكلم في 160 بل شك أن هي روايتك ماذا؟ صح تمام ثالثا أن 80 المتكلم فيهم من رجال البخاري هم من طبقة شيوخه ممن يعرفهم بخلاف المئة والستونة المتكلم فيهم من رجالات مسلم بخلاف المئه وستون وستين من رجالات مسلم من تكلم فيهم فاكثرهم من طبقة بعيده عنه رابعا أن البخاري ما اكثر الروايه عن اولئك الثمانين بينما مسلم اكثر الروايه عن اولئك المتكلم فيهم وخامسا أن ما أنكر على طعيل البخاري من الأحاديث لا يجاوز خمسة وما أنكر على مسلم من الحديث يزيد على العشرين قليلا يبعرفنا لماذا البخاري استأثر بلقب الصحيح دون ماذا دون غيره واضح قلت ولا عولة على ما زعمه بعض المغاربة من شيوخ المغاربة من أن صحيح مسلم ماذا أصح من البخاري قلت ذلك أنهم عدوه أصح الكتب لأنهم ما لهم علم بالبخاري صحيح البخاري زي الذي قال أصح كتاب تحت أديم السماء موطئ مالك إنما قال ذلك قبل أن يصنف في الإيه؟ قبل أن يصنف في البخاري كما أنا أقول الآن ما رأيت مثل شيخنا فلان مثل شيخنا الشيخ جميل مفسرا لأني مثلا ما سمعت الشيخ الشنقيطي رحمه الله صحيح يومها يوم كان الشيخ يفسر والشيخ كان يفسر فهذا بحسب ماذا علمي الذي وصل إليه يبقى هذه أول فائدة الفائدة الثانية قوله واسناده صحيح قوله وإثناده صحيح هل هذه تعني الصحة ها يا نصر إثناده صحيح تعني الصحة نعم مطلقا هكذا يا نصر لو كانت تعني سالت وضعتها في جعبة الحافظ دعها في رقبة الحافظ وطلع غير حافظ أعطيني جوابا علميا يا ناصر. قول يا ابو صحة الإثناد لا تستلزم صحة الحديث صحيح فالحكم على الاسناد لا يلزم منه الحكم على الحديث جملة كما قالوا رجال وثقات إثناء صحيح رجال رجال صحيح إلا أن هذه تغتفر إذا صدرت من من مثل الحافظ بن حجر فحكم على الاسناد يعد حكما على ماذا يبقى قوله إثناء صحيح وهذا حكم على الاسناد دون الحديث دون الحديث جملة ولا يستلزم ذلك أن يكون الحديث صحيحا كقولهم كقولهم رجاله ثقات رجاله رجال الصحيح ذلك هو اكثر الخطا اللي وقع في مستدرك الحاكم قمنين إن الحاكم كان بيحكم على ماذا على السند فقط يقول رجاله رجال اليه من غير ان يتبين نعم رجاله رجال الصحيح لكن في علل اخرى فين السند وفي في المثن لم يتنبع إليها قلت إلا أنها تغتفر إلا أنها تغتفر إذا صدرت عن مثلي عن مثلي الحافظ بن حجر ممن علم ممن علم من سنته أن حكمه على الاسناد هو حكم على الحديث جملة. يبقى هذه الفائدة الثانية طلبة الآن هذه فوائد عزيزة جدا. فائدة ثالثة. قوله وأصله في الصحيح فيه لماذا أعرض المصنف رحمه الله عن رواية الصحيح. وقدم روايه المسند عليها هنا مساله مهمة جدا لماذا اعرض المصنف عن روايه الصحيح ايش قال واللفظ له لابن ماجه تمام واسناده صحيح واصله فين في الصحيح طب لماذا أعرض المصنف عن روايه الصحيح على غير عادة اهل العلم من تقديم روايه من روايه الصحيح كده نحن نريد جوابا ها هنا قول يا محمد لما فيه من زيادة هل أنت تقول هذا بعلم أين رواية الصحيح؟ ها؟ هم؟ أكتب أكتب آه؟ هم؟ آه يبقى إذن أنت ما أجبتني؟ ها غيره؟ قول يا نفس؟ غير يعني على ليه؟ لأنه قد يكون ما في غير الصحيح ربما يكون أصح في قوة الصحيح ماش كلام مقبول ممكن يكون إثناد خارج الصحيح أقوى من الإثناد الذي فيه في الصحيح وفعلا الإثناد ده كما سيأتي معنا بعد قليل إثناد قوي جدا اللي هو إثناد إيه خارج الصحيح واضح وفي مشكلة معينة في إثناد الصحيح هي مشكلة لا, لا قيمة لها فلذا ممكن يكون حافظ قدم روايه الصحيح روايه المسند وروايه ابن ماجه على روايه الصحيح للسبب واضح طيب قلت وقد يرجع هذا لاسباب عامه وخاصه اما العامه منها أنه طالما الحديث صحيح فقد استوى صحيح وغيره ولا ميزة للصحيح على غيره طالما أن الإسناد واحد أو أن الإسناد ايه أقوى فيكون الحق للسق ولا شك أن مسند أحمد ايه ها اسبق وتعرفون ان البخاري يعد من تلاميذ من تلاميذ احمد قلت السبب الثاني لكي لا يتوهم الاقتصار او وجوب الاقتصار على الصحيح مما يفضي إلى ضياع غير الصحيح وفعلا قانت قد نبتت نبتة وهذه النبتة يعني أظنها ماتت قبل أن يعني تشتد ترى وجوب الاقتصار على من على الصحيحين يزاق الله خيرا واضح ثالثا لما قد يكون في رواية غير الصحيح من الزيادة ما قد يحتاج إليها يبقى هذه ثلاث فوائد يا طلبة العلم وهي ثلاث فوائد حديثيه عزيزة جدا بل فيها تأصيل لقواعد حديثية مهمة جدا بالنسبة لطالب العلم ولعل يؤصل هذه القواعد القاعدة الأولى المستفادة من هذه فوائد وهي أن إسناده صحيح لا يعني الحكم على ماذا؟ على الحديث القاعدة الثانية وهي أن من تكلم فيه من الرواه هذا لا يجب إطراح ماذا حديثه بالمرض، فمجرد الطعن في الراوي لا يعني سقوط له المرض أو إطراح المروي صحيح؟ فلا يلزم من كون الراوي تكلم فيه أن تسقط روايته، فلا يلزم فلا يسلم أحد من هذا، وليس الثقة لا يغلت، ليس من شرط السقاء الله ألا يغلت أبداً، صحيح؟ ثالثا تقديم المفضول على الفاضل. صحيح. ممكن يقدم المفضول على ليه؟ على الفاضل لمصلحة شرعية تقتضي ذلك تقتضي ذلك كما لو قدم المفضول على من على الفاضل كما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أسامة لقيادة البيوش مع وجود من هو أفضل منه من أسامة لمصلحة ماذا تقتضي وهي وجوب طاعة من؟ الأمير والسلطان والملك والخليفة والولي وإن أمر علينا من لا نراه اهلا للإمارة ومن لا نراه اهلا للسلطان والرياسة ومنها مصحة تقديم الشباب إلى ماذا؟ إلى ساحة الوغى والقتال والحرب ليكتسبوا بذلك خبرة الحرب وفنون القتال إلى آخر المصالح وهذه فائدة أيضا يا طلبة العلم عزيزه نادر جدا واضح طيب قال وعن عائشة رضي الله عنها طبعا المبحث الحديثي هو المبحث الأول ولا أستفيد في ترجمه سيد عائشة فقد سبقت معنا مرات ومرات بما يغنينا ما فات عن الكلام ها هنا خاصه وقد توسعنا في ترجمتها في غير مرة رضي الله عنها وارضاها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد لمن ابدا المبحث الحديثي المطلب الثاني روايات الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى صحيح أي هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والدار قطني صحيح على شرط الشيخين ما معنى على شرط الشيخين أي أن المصنف رحمه الله عمد إلى اسناد الإمام البخاري أو اسناد الإمام مسلم ثم ماذا؟ جاء به بحديث على هذا الإثناد غير الحديث المغرف في الصحيح هذا يسمى مستدركا أما المستخرج فهو أن يعمد إلى حديث في الصحيح فيرويه بطريق غير طريق الصحيح يبقى في المستدرك الإسناد واحد والمثن ماذا مختلف وفي المستخرج الطريق مختلف والمثن ماذا والمثن واحد إلا أن المثن حينا قد يزيد زيادة أو كذا يسمى مستخرجا اتنادوا صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن خزيمة والله بعض طلبة العلم يسمع صححه ابن خزيمة ولكن كان متساهل ابن خزيمة متساهل الترمذي، متساهل ابن حبان هذه القاعدة ليست على إطلاقها ونذكر شابا كان قد يعني تكن بأبي عيسى فقلت من أنت قال أبو عيسى قلت آه الترمزي. قال لا لا إيه. تطول يا ابني <تصفيق> هل لا يعني طبعا كنا نقول ان الترمذي متساهل او عنده تساهل او ابن خزيمه او ابن حبان الا انه يبقى من يبقى الإمام المحدث العلم الفقير ولكن هذه من قفوة الشباب اليوم يريدون عودا بلا ايه يفوح بلا ايه بلا دخان والثقة عندهم لا يغلط الثقة عندهم معصوم <تصفيق> واضح والثقه عندهم محفوظ ولذا لا يكاد الشاب منهم يرضى عن الرجل إلا أن يسلم منين؟ من الخطأ بزعمه طبعا صحيح؟ بزعمه قلت أترمزي غضب الرجل قال لا لا <تصفيق> أنت الطول؟ <تصفيق> وقاعدة كونه متساهله وقاعدة ترمزي متساهلة هذه ليست قاعدة اصلا وليست على إطلاقها لو كانت قاعدة ويبقى هو الترمز ماذا؟ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى وصحى ابن خزيم بإخراج في صحيحه، قال العلامه الألباني رحمه الله طبعا هذا المبحث الذي معنا هو مبحث ألباني منقول نصا منين من الإرواع قال أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد وأخرجه البخاري بديء طريق أخرى رواية أخرى وأحمد بلفظ قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لا ولكن الرواية دي فيها فوائد أخرى عن الرواية كما سيأتي في المبحث القادم إن في فوائد هنا لأن قوله لا هنا هل في تحريم الجهاد على النساء بمعنى لو خرجت للجهاد تكون مأذورة ويلزمها الإثم لنقال قال لا أم أن لا هنا تنفي الوجوب ولا تنفي المشروعية وهذا مبعي وهذا هذه مسألة ستاتي وهل يجوز للسلطان أن يأذن للنساء بالخروج للجهاد طبعا هناك مسألة وهي الخروج لأعمال النساء كسقايه وكمدوات الجرح ونحن ذلك لكن هل يجوز أن يستعملهن في شيء من العمل الجهادي كالعمل المخابراتي أو نحو ذلك واضح وهذه مسألة ستأتي معنا وإن كانت خارجة عن كتاب الحج ولكنها اتصلت بحديث له الباب ومسائل رائعة جدا في في في هذا تحت هذا الحديث وهي مسائل جهاد له النساء سنتكلم عن مسائل حج النساء بعدين ننتقل إلى مسائل جهاد جهاد النساء فتحت هذا الحديث مبحث فقهي رائع لعل مسائله تصل إلى عشر ماذا مسائل ولذلنا على الشر فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ولذلنا على الشر إنك لن تستطيع معي صبرا نعم دعوتنا بطيئة ولكن لها صمرة ودعوة غيرنا عاجلة ولكننا إما الثمره بقدر عجلتها أو إن ثمر منقطعة فاختر لمركبك السيد فلو أردت علم المسألة أعطيتك علم المسألة يجوز والدليل لا يجوز والدليل ولكن أنا أريد ما وراء المسألة صحيح صناعة ماذا فقيه صناعة ماذا فقيه هذا الذي إيه نريد ونهدف وراءه ولو أردنا تقصير الطريق لفعلنا ولكن أدركنا أن هذه الطريق الطويلة هي الطريق المستقيمه والطريق المستقيم أقصر بعد بين نقطتين كما يقولون في في علم الهندسة وهذا أول ما درسته في الصف الأول الإعدادي الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين ولو كان طويلا صحيح؟ طيب قال لا ولكن احسن الجهادي في ضبط طبعا للحديث ولكن وفي ضبط ولكن احسن الجهادي الحج حج مبرور وهذه زياده أخرى في الحديث رائعة فقالت فقالت أي سيدة عائشة فلا أدع الحج بعد بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الوادي فيها مساله مهمه جدا وهي هل يجوز المرء ان تتطوع بالحج ام انه لا يجب عليها الحج الا من واحدة واحده ثم بعد ذلك يلزمنا ظهور الحصر كما جاء في, في الروايات قال هذه وبعد الزمنا ظهور الحصر يعني الزمنا البيوت وهذه مسألة من المسائل الخلافية وهي مسألة خروج المرأة تكرارا للحج وتبعا لذلك تكرارا للعمرة أم أن الحج لا يجوز لها إلا مرة واحدة وينقطع بعد ذلك تكليفها بل ويكره أن تخرج فتأتي هذه المثلة وهذه الرواية وضحت الموضوع طب أنقل لكم الرواية مرة أخرى قال العلمة الألباني وأخرجه البخاري والبيهقي وأحمد بالأرض. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغزو ونجاهد معكم فقال لا ولكن أحسن الجهاد الحج حج مبرور فقالت سيد عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلمة الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة وأخرجه البخاري والبيهقي وأحمد بلفظ استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كن الحج جهاد كن الحج طبعا تسمية الحج جهادا دحى ينبني عليه فقه ما هو الفقه الذي ينبني عليه ما هو الفقه الذي ينبني عليه مسألة في الزكاة مسألة رائعة جدا ها وهي مسألة غائبة ضائعة ما عندك أنصر لا لا ما إيه؟ مسألة لما سمى الحج جهادا وقال جهاد كنا الحج هذا معناه أن الحج سيأخذ من احكام الإيه؟ الجهاد واضح وماذا من احكام الجهاد جواد انفاق اموال الزكاه في تجهيز الجن فعليه هل يجوز أن نحجج رجلا من اموال الزكاه يعني رجل عنده زكاه عاليه قال هل يجوز ان انا انفق زكاتي هذه بأن احمل رجلا إلى ليه الى الحج ودي مساله مشهورة. الحج من أموال من أموال هل يجوز ولا لا يجوز فطبعا لما تم الحج جهادا أخذ احكام الجهاد فإذا جاد انفاق أموال الزكاة في الجهاد لقوله تعالى وفي سبيل الله فيجوز انفاق أموال الزكاة في, في الحج طبعا أعني النفقة الضرورية في الحج كنفقة الركوب كنفقة الطعام كنفقة الطريق إلى آخره وهذه مسألة ستأتي معنا صحيح؟ طيب نأتي إلى الرواية قال العلامة الألباني رحمه الله هذا والله إلى من بركة العلم أن تنسبه الى من إلى قائله فاياك وهذه اللصوصية لصوصية العلم ومن عجب أن الناس ما يرون هذه اللصوصية. وكم من, إيه من سارقين علما وهو لا يدري قال وأخرجه الطبراني حتى اذكر رأيتي يوما من الأيام كتابا كاملا مسروقا كتابا كاملا مسروقا بالنصف ثم لما أرسلت الرسالة إلى الرجل قايت ما فعل في الطبع الثانين وكتب بخط دقيق في أول صفحة هذا البحث منقول بنصي من كتاب فلان الفلاني على طريقة التدخين ضر جدا بالصح <تصفيق> يا سبحان الله وما ضرك لو قلت قال العلماء فلان قال الشيخ فلان ها؟ وهذا هو الأصل في العلم العلم نقل إذ كذاك حدثنا أخبرنا هيح والعلم أمانة وأمانة كبرى يا طالب العلم أمانة وأمانة كبرى وهي أمانة ثقيلة واخرجه الطبراني كما قال علمة الألباني من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني ألحق هذا الحديث بأحاديث الباب وهذا لم من فقه الشيخ الالباني لان الحق النظير بالنظير يتعين شو بقى لي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان واني ضعيف يبقى المؤمن يكون جبانا لان هذا نوع من الخوف الذي ركب فيه لكن لا يكون كالسعد ابدا قال إني جبان واني ضعيف قال هلم إلى جهاد لا شوق لا شوكه فيه قال له هلم إلى جهاد لا شوق لا شوكه فيه الحج او الحج عذرا قال اي العلامه الالباني سند صحيح رجاله كلهم ثقات وكذا قال المنذري وأخرجه عبد الرزاق والدار قطني واضح طيب من مجموعة هذه الروايات يا طلبة العلم نقول فقهيات لسه مش للمبحث الفقه لكن هذه فقهيات متعلقة بمجموعة هذه ليه؟ الروايات الفقهيه الأولى وفيه قوله جهاد كن الحج من تثمية الحج جهادا والاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك فين في الحكم مما يوجب للحج بعض أحكام الجهاد كما في مسائل مصارف الزكاة وستأتي قريبا الفقهيه الثانية الفقهية الثانية قول الحج والعمرة هذا فيه منزع لمن قال بوجوب العمرة لما قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالحج والدلالة الاقتران ها معتبر عند الاصوليين كده ثالثا قول الحج والعمره وهذا قد استفاد منه وجوب نسك التمتع فإن لم يكن فأفضلية هذا النسك على سائر الانسان يعني التمتع للإنسان يأتي بعمرة ثم يفسخها ثم يهل بالحج يوم الليه يوم اللي هو قبل عرفها هذا أفضل من أن يذهب ماذا مفردا بالحج إنما يتمتع هذا أفضل ليه لأن ذكره العمرة مع الحج يفيد ماذا اشتراكهما معا ولذا قال في الحديث دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد وشبك بين أصابعه لأن المشركين كانوا يرون أن العمره لا تجوز في أشهر الحج والإسلام جاء بمخالفة من المشركين فشرع العمرة في ذات الحجة مخالفة لهم بل إن النبي عليه الصلاه والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت من سقط الهدي يعني لماذا لحجشت ماذا متمثئا الفقية الرابعة قولها رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ فلا ادع الحج بعد. استمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية تكرار الحج للمرأة على خلاف مرأة عدم جواز التكرار وهي مسألة خلاف تأتي. الفقيه الرابعه خامسه ماشي اصبت قولها نغزو ونجاهد فيه رد على من قصر احكام او قصر وجوب الجهاد على جهاد ماذا ها على جهاد الدفع لأن نغزو هذا جهاد إيه؟ جهاد طلب للعدو فالتعبير بالغزو يدل على أن الجهاد ليس قاصرا على الدفع انت تدفع العدو الذي ياتي بلدك وإنما يجوز أن تطلب العدو وتغزو هذا السادسة فيه مشروعية سقوط قوله إني جبان وإني ضعيف فيه مشروعية سقوط الجهاد لعلة الضعف وهذا ما علل به غير إمام سقوط الجهاد عن من؟ عن النساء انتهينا من المطلب الثاني وهو في ذكر روايات الحديث وما يستنبط منها من الفقه فإلى المطلب الثالث وهو ماذا مفرداته ولغوياته قوله جهاد والجهاد لغة هو استفراغ الوسع وبذل الطاقة والجهد في مدافعة العدو قلت وهذا فيه معنى حسن وهو أن الجهاد ما شرع في الاسلام لارهاب الناس وتخويفهم وانما شرع لماذا لدفع العدو كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ويقوي هذا قوله تعالى فإن جنحوا للسلم فجنحه لا والمتأمل يجد هذا في تسميته جهادا القرآن استخدم مصطلح الجهاد ولم يستخدم مصطلح الحرب والجهاد تفارق الحرب والمصطلح الجهاد يفارق مصطلح الحرب من أنه لا تسمى الحرب جهادا إلا أن تكون الحرب النبيلة ولذا حتى في اللغة الأجنبية لما بيجي يترجموا كلمة جهاد ما يقولوا وور بيقولوا هولي وور كلمة هولي يعني الحرب الايه المقدسه او الحرب النبيلة يعني حتى عندهم في الترجمه لا يترجمون كلمة جهاد على انها ايه يقولون وور وور هذه تشمل كل حرب لكن كلمة الجهاد لما يجي يترجموها في اللغات الاجنبيه بترجموها إيه؟ هولي وور هولي يعني الحرب النبيلة الحرب المقدسة فالحرب إذا فالجهاد هي الحرب النبيلة النبيلة في الغرب وقاتلوا في سبيل ليه لا يبقى غرضها نبيل ليس غرضا هتلريا من طلب امجاد ولا نابليونيا من صناعه مجد شخصي فنابليون هذا حول يعني نصف اوروبا إلى بحور دم من اول النمسا وانت رايح كده لغاية فرنسا وشطآن بريطانيا من أجل صناعة أمجاد شخصية ولذلك لما فاته هذا المجد الشخصي عمل إيه يعرف عمل إيه؟ انتحر انتحر لأنه أمنيته التي عاش عمره عليها إيه انتحر. ورب العالمين أزله في حروب كثيرة جيد. مش عارف رجل يعني حتى هنا في عفكة جله أحمد باشا الجذار على أطوار عفكة ولم يستطيع أن يدخل عفكة وعاد إلى أوروبا مغزولا وترك الدنيا لكليبر بعده فالمهم فالحرب إذن غرضها نذيل وقاتلوا فين؟ في سبيل الله وأسلوبها نبيل يقول الله تعالى الذين يقاتلونكم ولا ولا تعتدوا يعني هي نبيلة في الأسلوب لا يجوز فيها الاعتداء قتل الصبيان ولا قتل الأطفال ولا قتل الشيوخ ولا قتل النساء ولا تخريب الدور ولا إتلاف الزرع نبيلة في الأسلوب فليست حربا هتلرية أباد هتلر هذا قرارة الخمسين مليون في حروبه ثم بعد ذلك ذهب إلى الجحيم وقد قتل نفسه وحبيبته اذا برون ولا إيفا بيرون في القصه المشهوره لما تزوج وعمل زواج كمان يعني رجل دماغه فضي مش عارف انا دكاتره العباسيه كانوا فين ساعتها ده مش روح الخان كذا المهم هو عمل زواج اسطوري ودخل يتجوزها واحتفلوا بالزواج بعد ما دخل هو وهي يعني غرفة الزواج العرس انطلقت رصاصة ثم انطلقت على إسرها رصاصة أخرى فلما جروا وجدوه مقتولا وإيفا براون إلى جوارها أيضا هي كمان مقتولة فهي حرب نبيلة في الغرض ونبيلة في الأسلوب وهذا رد على الذين يتهمون ماذا يتهمون شريعة الجهاد في الإسلام. رد لأنها نبيلة في الغرض ونبيلة في ماذا في أسلوبها. واضح إذا أول ما استفدنا من من الفائدة اللغوية هنا أن الجهاد لا يكون لا يسمى جهادا إلا طلبا لمن لعدو. واضح إلا طلبا لعدو. هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو سواء بالغزو اتداء كما قال القائل هذا ابيات شعر دائما أتمثل بها وفيها حكمه رائعه كما قال القائل الناس من حولك للوثوب الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك الناس من حولك للوثوب إذا غفت عين انتباهك يتراقصون على أنينك شاربينك وصعاهك في ناس كده تلتزم إن انت تعذب أمامها ويراك معذبا يتراقصون على أنينك شاربينك وصعاهك هل تغنك الصلواتها إذا سطت الزئاب على شياهك هل تغنك الصلوات إذا سطت الزئاب على شياهك الحرب من سنن الحياة الحرب من سنن الحياة أأنت أحكم من إلهك ولذا قال تعالى ولو شاء الله إيه ما اقتتلوا ولكن الله يفعل إيه ما يريد ولماذا تكون الإسلام؟ كل الدنيا حملت السيف سيدنا عيسى قال ما جيت لأضعه سلاما على الأرض بل سيفا وموسى عليه السلام قال لقومه ادخلوا القرية ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وسليمان ارجع لي فلناتينهم أنهم بجنود لا قبل لهم بها. وداود كان نبيا محاربة صمعته حتى الدروع أن اصنع أن اعمل سابغات وقدر في السرب وأعماله صالحة قدر يعني خلي الحلقات مش وسعة تنفذ منها الرماح ولا ضيقه بحيث تكون ثقلا على, على المجاهد المقاتل. فلماذا يقال محمد صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها حملت الايه حمل السيف قوله لا قتال فيه والقتال في اللغة العربيه فيه معنى العداء من الاقتال او الاقتال وهو العداء وهذا يلتقي وما سبق من أن الجهاد شرع في الإسلام حمق الله لدفع العدو ورده طيب انتهينا من ببحث اللغوي لأن الحديث طبعا كلماته كما ترى موجزة وليس فيه مفردات كثيرة فلذا كان المبحث قصيرا على فائدته الكبرى والعلم لا يقاس بالأشبار واضح طيب ننتقل إلى المبحث الثاني والمبحث الفقهي المسألة الأولى وجوب الجهاد على النساء قلت ولا يجب الجهاد على النساء اتفاقا وقد نقل الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره اجماعا على أن المرأة لا جهاد عليها، وذلك بصريح قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جهاد النساء فقال لا. وفي الرواية الأخرى قال جهاد كن الحج وهذا صريح في نفي الوجوب إن لم يكن في نفي المشروعية من الأصل يقوي هذا ما كان سببا لنزول ايه النساء من سؤال بعض النسوه له يغزو الرجال ولا نغزو فنزلت الايه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وفي الايه وجه على خصوصيه الرجال بماذا بمشروعية الجهاد ووجوبه لان الايه في معرض ماذا الخصوصية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب وللنساء نصيب فالآية إذن في معرض ذكر ماذا الخصوصية والتفضيل فصار لا يجوز للمرأة أن تجاهد لا يشرع لها الجهاد لأن هذا من بعد منازعة الرجل في ماذا فيما خص به وخصه الشارع الحكيم من الخصوصيات واضح قلت ويقوي هذا هو أن الجهاد يستلزم من كسرة الخروج والسفر والترحال وهذا معارض بقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الأولى وسقوته من الأصل عن المرأة ظاهر لأن الجهاد هو عبادة القوي والمرأة ليست ممن توصف بالقوة بل وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالضعف، حتى قال إني أحرج حق له الضعيفين، ولكن عجبا ضعيف مقتدر ذا ذلبي حتى إذا لاحرك به وهن أضعف خلق الله إنسانا ضعيف مقتدر يخيفه صرصور بلا شوارب غير أنها تهزم جيوشا قرارة باسلحتها الفتاك وهذا ما جعل إمبراطور روما يقول لولدي أنت أقوى رجل في العالم قال وكيف يا أبتي قال لأني أحكم العالم وأمك تحكمني وأنت تحكم أمك فصرت بهذه المتوالية أقوى رجل في العالم فواعجبا من ضعفها واقتدارها حتى قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن والعرب تقول يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام فلا حيلة معها غلبة إلا أن تكون ذلك اللئيم وأعيدك فكن كريما والمرأة قالت أغلبه والناس إيه والناس يغلب فين كنا من قوله إن يحرج حق الضعيفين المرأة والطفل قلت والقياس فلما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم جهاد عن الضعيف كما في حديث الحسين كما اسقط النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد عن الضعيف كما في حديث الحسين الذي مر بنا فأولى به أن يسقط فأولى ثم أولا ان يسقط عن المراه لاشتراكها والرجل في العله ولم يأتي في التاريخ الجهاد أن النسوة خرجت مجاهدات إلا من حوادث فردية لا يمكن العول عليها والاحتكام لها كلها كانت حوادث فردية زي أم عمارة وزي نسيبة من كعب نعم وزي صفية لكن هذه الحوادث هي حوادث فردية لها ظروف والخص وهذه من الإشكالات التي يشكل بها على مشروعية جهاد النساء طبعا هذه المسألة قلنا لا إشكال فيها وعد موجب ليه الجهاد على على النساء قلت فرع وقد ذهب بعض اهل العلم الى تحريمه عليهن وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لا لما اتاذنت السيدة عائشة والنهي هو للتحريم كما هو متقرر اصوليا يقوي هذا قوله جهاد كن الحد تاكيد على نفي وجوب الجهاد عليهن كما هو ظاهر وهذا القول مال إليه الإمام ابن بطال كما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويشكل عليه بما يأتي الاشكال الأول ما صح من خروج النسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم لثقاية الجند ومداوات الجرحة كما صح ذلك من حديث الربيع وانس رضي الله عنهما في الصحيح ومسلم. طب كيف تقول يحرم عليهنا وقد خرجنا كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نفقي الجند ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة وكذا أنت قال كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرح كيف الجواب عن هذا الاشكال ها؟ غير محمد ها؟ من من غير محمد يجيب قول يا محمد مسألة التمريض أو السقاية هذه ليست أفعال نفسي الضعف، ولما هي أفعال يختص بها النساء أو مثل مسألة التمريض، ودليل ذلك خلاص يعني أن حديث حائش المشهور حديث الإفك أنهم كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء، فأخذنا في أه في أهداف يعني مكرمين ليسوا يعني أو شيء نقول كل هذه الروايات لا يستفاد منها مشروعية جهاد النساء لأنهن خرجنا لعمل لا يزدق علي أنه, ماذا؟ أنه جهاد واضح فثقاية الجند مداوات الجرح هذه كلها أعمال سلمية وليست أعمال قتالية نعم شخصنا قد يقول هذا في بداية, بداية المشروعية في الجهاد في عدد المسلمين من يأمن يأمن إلى آخر غزو خرجنا معه يا نصر ولم يأت أنه, أنه صلى الله عليه وسلم منعهن في آخر الغزوات فالقول بالنسخ ضعيف غير شكرة شكرة شكرة ليست ودود. ودود. ده النفي أقوى من النهي في ما هذا ما سيأتي إن النفي هنا هل لنفي المشروعية لنفي الوجوب يعني استحب المرأة أن تجاهد أترضاه لزوجك <تصفيق> يعني ترضى لزوجك أن تخرج مجاهدا مقاتلة نعم من طيب قلت ولا اشكال بهذه الاحاديث على المشروعيه لان اعمالهن هنا ليست اعمال قتال وحرب وانما هي اعمال سلم ومو ثانيا والحاضر مقدم على المبيح هذا لو أفاد الحديث الإباحة ثالثا والذي يظهر من الحديث أن عملهن كان بعد المعركة لا حال المعركة لأن قولها نداوي الجرح غالب الظن أن هذا إمت بعد المعركة وليس حال المعركة رابعا وقد يكون هذا جهادا مخصوصا بهن كمثل إلهاب حماس المجاهدين واثاره مشاعر الجن ونحو ذلك قلت وبهذا تنتظم أدلة المنع مع تلك الأدلة المشكلة في الجوال ولله الحمد والمنه طب شوف طلبة العلم ساقف معكم مع هذا الإشكال وتبقى معنا إشكالات أخرى حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى محلوة في الدرس المقبل طبعا هذا اول درس وشأن اول درس بعد الراحة الطويلة أن يكون متعجلا لا أمل لكم كما هو معلوم وهذا أصل في التعليم الا يمله ماذا المتعلم الا يمل العلم خاصة وهذه ساعة وربع تقريبا وهي إن شاء الله تعالى فيها خير وبركة مما درستم هذا اليوم لنلتقي على خير في الإسبوع المقبل طبعا دروسنا انتظمت بفضل الله من الأمس فيكون درس الغد في منطقة شبرى في شرح العقيدة الوسطية ثم درس الإثنين في تفسير القرآن الكريم بمسجد الهدي المحمدي بالمعادي تفسير سورة البقرة وأما درس الأربعاء فبميدان الأتبة شرح كتاب عمدة الأحكام شرح كتاب عمدت الأحكام أما درس الخميس فهو في شرح المنظومة الرحبية بمسجد عباد الرحمن بمنطقة رمصيس فإن شاء الله تعالى يبلغ الشاهد منكم الغائب أن الدروس نعم الثلاثاء متوقف لكم السلام رحمة الله وبركاته متوقف لحين إشعار آخر فإن شاء الله تعالى يعود درس الخميس بإذن الله بالإسبوع شرح المنظومة الرحبية لكن لازلنا في مقدمات يعني لم نبدأ بعد في شرح المنظومة إنما نحن في تناول أدلة ماذا أو أدلة الكتاب والسنة أو الآيات والأحاديث التي هي في مسائل إليه المواريد إن شاء الله تعالى نلتقي مع درس الخميس يوم الخميس المقبل ودرس الجمعة طبعا وخطبة الجمعة هما بمسجد الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى من شرح هذه العلوم التسعة أو الكتب التسعة إن شاء الله تعالى فليبلغ الشاهد منكم الغائب لم يظهر أن نفرا من إخوانكم كثيرين لم يعلموا بانتظام الدروس وعودتها ليعم الخير والنفع بإذن الله تبارك وتعالى هو طبعا التفسير إلى الآن هو إسبوع وإسبوع بالتبادل مع درس أولئك آباء في قصة في سيرة أبي بكر الصديق هذا أسبوع هذا أسبوع ولكن لعله قريبا إن شاء الله تعالى ينفصل هذا التوأم ويصبح درس الاثنين في التفسير ودرس الثلاثاء في سيرة أبي بكر الصديق ولكن إلى الآن الأمر إن شاء الله تعالى لم يقضى فنحن إذن على الجدول القديم إلا من يوم الثلاثاء نحين إشعار آخر إن شاء الله تعالى ونلتقي بكم على خير غدا بمسجد التوحيد منطقة شبرة في شرح كتاب العقيدة الوسطية وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم